سائل يقول أعاني من مرض جلدي معدن وقد نويت أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي ذلك رغم أنني قد أتسبب في العدوى لكثير من الحجاج من المعلوم الآن أن الدول تعمل احتياطات لمنع العدوى في السفر وذلك بالتطعيم أو بوسائل أخرى ومن عنده مرض معدن ستحول السلطات دون سفره وإذا لم تكن هناك سلطات تقوم بالإجراءات الصحية فهل يجوز له السفر لأداء الفريضة مع احتمال أن يصيب غيره بالعدوى إن كانت العدوى محققة أو يغلب على الظن حصولها كان هذا المرض مسقطا لوجوب الحج عن المريض حتى يبرأ من مرضه لأن القاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وبخاصة أن المصلحة في الحج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعود على غيره أما المفسدة فتصيب كثيرين غيره ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة إما على سبيل الكراهه أو التحريم تابعا لدرجة احتمال العدوى والأحاديث تحذر من التعرض للعدوى والتسبب فيها روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مجذوم جاء يبايعه ارجع فقد بايعناه وقال كما رواه البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد ومن أجل النهي عن الضرر والضرار حرم الإسلام على حامل مكروب المرض أن يخالط الأصحاء أو يتسبب في الإصابة بالمرض بطريق مباشر أو غير مباشر ولذلك حرم البصاق في الطريق والأماكن العامة فحرم التبول والتبرز في موارد المياه ومواقع الظل وكل ما يرتاده الناس وأمر بإبادة الحشرات والهوام وكل ما يؤذي حتى لو كان ذلك أثناء الإحرام ومما يؤثر فيما يتصل بالسؤال ما رواه مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومه تطوف بالبيت فقال لها يا أمت الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك ففعلت ولم تشأ أن تخرج بعد موت عمر وقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا والله أعلم